الله أكبر مسألة الدعاء عند الإفطار يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد أليست هذه فرصة؟ أليست هذه نعمة؟ قد يقول قائل متى هذه العندية؟ هل تكون قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ نقول المسألة فيها سعة إن أردت أن تدعو قبل الإفطار فذلك حسن ثم إذا سمعت المؤذن تناولت تمرة وأكملت دعاءك وإن كنت يعني أجلتها إلى ما بعد الإفطار فذلك حسن المهم العندي هنا يعني قبله وبعده أي في هذه الفترة حول الإفطار إما أن تكون قبل الأذان او بعد الأذان تحاول أن تعرض على ربك حاجاتك إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد من وعدك بذلك الله الله القادر على كل شيء فاستغل هذه الفرصة واستفد منها يا أخي اعرض على ربك ما بينك وبينه من حاجات ما تريد أن يستره الله عليك أن يكفره الله من ذنوبك أن يحقق الله لك فيه من آمالك آمالك في هذه الحياة ashhadu an la ilaha